وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهُ من هذه زائدة لكنها زائدة من إعرابا أما المعنى فيها للتأكيد يعني ما تسكت ورقة إلا يعلمها أيًا كانت في ورقة في أي مكان صغيرةً كانت أم كبيرة حيةً كانت أم يابسة وإذا كان يعلم الذي يسكت من ورقات فمن باب أولى أن يعلم أن يعلم ما يستحدث من الورقات أليس كذلك؟ طيب وقوله لا يعلمه هل المراد يعلم هذه الورقة؟ أو يعلم الورقة ومكان سقوطها وزمان سقوطها؟ الثاني لأن المكان والزمان يتعلق بالورقة نفسها أيضا فهو يعلم عز وجل الورقة التي تصقل هل هي كبيرة أو صغيرة؟ يابسة أم رطبة؟ ويعلم كذلك؟ مكان سقوطها وزمان سقوطها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض حبة كبيرة ولا صغيرة شامع الصغيرة أو كبيرة في ظلمات الأرض جمع ظلمة وأقل جمع ثلاثة فما هي ظلمات نبدأ بالأرض ها؟ ها يلا الاول اللي ينفترض ان حبه غائصه في قاع البحر يلا كمل وين يقول ها هذا هو اللي سمع الثاني اي انت عبد الجميل دي. ظلمة اللي طيب الثالث اللي جنبه هاي أنت هذا كان نعم ما هذا كان نعم هذا قال الأخذ ظلمة البحر نعم قل لي يا أخذ اللي وراك هه يعني نفرض ان انه هناك صحراء هذه ضمن الصحاري نعم هه احسنت اطي اطيني كذا اصبع اسكند دي هذه اربع ايش ايش لا حبه في ظل مازال وظيفه للبطول لان في رومات الارض احنا نريد يعني, يعني اوسع ما يكون لكل مره نعم الصخم. ايش صخر الصخر الصخر اي ما هو قلنا هذا راسه في الطين تكفي انا المقر هذا كمان ماذا كانها ما اذا المطر المطر لانه لا شك ان المطر حين نزوله يولد ظلما نعم ايش الغبار يمكن القطر يعني من إن عين الغالب انه اذا كان هناك مطر ما يكون غبار لا, لا من من البحر اذا ليله مظلمه بالسحاب مظلمه بنزل المطر ماء البحر ايش الطين الذي غص فيه الحبه خمس حبات يعني ما الزوجال هذه الحبه في هذه الظلمات كلها ولا رطب ولا يابس سداعا الاشياء كلها اما رطبه واما جابسه الا في كتاب مبين لو قال قائل الا يهدي عن هذا الامر الله تعالى وهو بكل شيء عليم قلنا بلى يغني لكن التفصيل أشد وقعا في النفوس وأبين في التعميم ولهذا جاءت الآية وهذه مفصلة وقول الله في اكتاب المنبيين ما المرد في اكتاب المنبيين للأخ أين عم الأخ المحفوظ تمام نقبل هذا الهنج كيف كم هذا؟ 3 و 5 الان 3 و 5 وتقريبا 10 و 5 لا لا عدنا الان الاول على 35 والثاني على 35 والثالث على 35 الثاني ينتهي 35 الان الثاني على كم 95 طيب الثالث على 95 <تصفيق> ايه لا انا اجي 20 25 دقيقه والشبق الرابع ايضا <تصفيق> 25 دقيقه على 10 ل 5 والخامس 4 3 ها 25 5 لا نحط لها 20 عشان نقص عليكم 10 دقائق طيب كيف تفضل سبحانه وتعالى متعدك في كل شيء حتى في ظلمات البحر نعم وهل كذلك صلى الله عليه وسلم سمع متعلق في هذه الجموع جميعا ان لا في كل ما في كل شيء لكن هنا يجب ان نعلم ان السمع نوعان السمع من الادراك والبصر بمعنى الادراك هذا عام وهناك شيء خاص يز قرونه تعالى ثلاث امثل قال الرسول عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يكن من الله من قيامه لانظر اليهم وكذلك عير قول تعالى لا يكن من الله من قيامه لهم اليه هذا النظر الخاص اما النظر العام بما نحتاج للمرئيات فهذا شامل نعم الاشياء اللي يفتحون به بيجينا ان شاء الله اسم ال مفتح اسم ال انا ما افتح لان يفتح اسم ال وما افتح مكان فتش او زمان فتش عرف لان نفتح اسم ال ما افتح مصدر ميني ويكون للمكان ويكون اسنا نعم امتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم الله يخدمني الله تبارك وتعالى وحبته في ظلمات الارض يعني ظلمات الارض اربعه هه ايش؟ انا ضينا السبب ان ماذا ظلمات الارض نفسها قابله يمكن ربما حتى هذا لا شكل الله يعلم له حبه في السماء في الارض السابعه يعني ما نعزوج لكن هذا الموضوع المعضلي الذي نحن عليه شيخ اخرج لكم كيف يقتضي نظرنا ان عقله ان مقابل انه الله تعالى يرى من غير عين شيخ انت تقول لو قال يعني اطالبكم اتحداكم ان تكونوا باصل من غير مخلع ولا مناقض نظر الا بالمخلع نعم و تنذرهم ان تقول الله تعالى مخلع فتنالك شباكه نعم يعني امكان يلزم ليفكروا افتراء على اكمله تعالى عين الله ان يكون لهم اخله فان نقول بذلك ونقول ان مقله لا تشمل مقله المخلوقين ان كان يلزم وان كان لا يلزم فان الله تعالى بين ان الارض تحدث اخبارها وما يعمد عليه من خير او شر سواء كان مرقيا او مصنوع كما قال الممثل قال الممثل لاثبت اخر التنزيل قالوا لا نعلم شيئا موصوفا بهذه الصفه الا وهو مثل فهنحن يقول نثبتا أن الله تعالى عينا لا تشبه أعين لا تماثل أعين المخلوطين ماذا هذا حدث طيب لغا أنتو تتعربون أنتو مقول تقولون يوجد لك ألا يماثل أنا ما نعرف لهذه هذا ما تعرف الشاهد إلا هذا لكن الخالق عز وجل هل الله يشتهو إذن أثبت له شيئا لا لا يعلم كيفيته كما قال المالك الكيف غير معقول نعم اللهم انظر كما عندما حصلت هذا وصلوا صلاه الفطر الاخره هذا نقص هذا هو يعني سيسيل شغله يجينا هذا ما بيلبس با... نعم والله و الله الصبر الاخره اي كل كل دع مصبر نعم كل هذا فيها دع مصبر اينا ما في شيء نعم كل ي... كل شيء يختفي يبقى الحيوان في التصاعد نعم يبقى الحيوان في التصاعد وما من ذهابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثاله ما فرطط في كل شيء ثم الى ربهم يحشرون لكن الحيوانات التي لم تكلف يقول الله لها كوني تراب فتكون تراب وتعد اما المكلفون فهم اما الى الجنه او اما الى النار نعم مستقر انه اخر نهايتها هو هذا انتهى نعم انتهى الوقت نعم. الجفله الاخ محمد الشرافي يقول اسمح سأ... عليكم اقول نعم لكن نقرا الجفله كيف الفرق بينهما انقرا أن ب ا المقصوره للجفلاء ب ا المقصوره هيذا ايش الفرق عينا نعم اختار يعني يختار ناس ها نا. والجفلاء الجميل وعلى هذا قال الشاعر نحن في المشتاق ندعو الجفلاء لا ترى الآدب فينا ينتقض المشتاق يعني يمشتها من باب الوصول ومن أول فيما بينكم من صحاب التقييد نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف حفظه الله تعالى وانامر بان الله عنده علم الساعه والجزي الغيث ويعلم ما في الاحقام وما تدري نفس ماذا تكسر أذى وما تدري نفس قاياه تموت إن الله عليم خبير ونؤمن قاياه بسم الله الرحمن الرحيم من آيات العلم قول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح رئي علم عنده خبر مقدم ومفاتح مفتن مؤخر وتقديم الخبر يدل على الحصد ومفاتح جمر مفتح أو جمر مفتح فيها قوله والصحيح انها تشمل الجميع فهم مفاتيح الغيب عند الله وامكات الغيب أيضا عند الله عز وجل علم الساعه الساعه هي الساعه الكبرى التي يموت فيها الناس ثم يبعثون وينزل الغيث الغيث المطر تسلكه الشده وأما المطر إذا لم تزل به الشدة فليس بغيث لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في السنة ألا تنطروا ولكن السنة أن تنطروا فلا تنبت الأرض شيئا السنة يعني الجد فالذي من أزل الغيث هو الله أسى وجد يعني المطر الذي تزل به الشدة وكان أيكم مطر ليلاتها بالشده لا نسيره الله ويعلم ما في الارحام جميع رحم وهو وعاء الجنين في بطن امه والارحام هنا شامله كل ذي رحم لكل ذات رحم من الادامين وغير الادم واعلمه بما في الارحام علم بنفس الجنيد وعلم بعمله وما آله وأجله وغير ذلك من المتعلقات وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نفس نكر في سياق النفي فتعني كل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا وان كان سنقدر ان يسافر غدا كذا وكذا لكن هل هو يدري انه سيكسبه نعم لا لا لا, لا يدري قد يحال بينه وبين بتغير بتغير الفكر والاراده وقد يحال بينه وبين بالعجز يعجز وقد يحال بينه وبين بصرف بصرف قهري كانسان يمنعه من ذلك او ما اشبهه المهم ان الانسان لا يعلم ماذا يكسب ادن وقال ماذا تكسب ولم يقل ماذا تعمل لان المجارا كله على الكسب. لأن العمل قد يذهب هباعاً لا ينتبه به الإنسان وقد يكتسب به خيراً إما في الدين أو في الدين وما تدري نفس بأي أرض تموت نفس نكرة تعم كل نفس لا تدري أين تموت أتموت في بلدك أم في بلد مجاور أم في بلد بعيد أم في البحر أم في الجو لا تدري قد يموت الإنسان في الطائرة في الجو او في البحر ان الله عليم حبيب هذه الخمس هي مفاتيح الغيب كما فسرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبدا اول علم الساعه مفتاح لاي شيء مفتاح لعالم الاخر والساعه كما قلت لكم هي التي يبعث بها الناس لكن قد تشمل ما هو اعم وهو ساعه الانسان لان الساعه هنا نوعان ساعه عامه لجميع الخلق وهي قيامه الكبرى وساعه خاصه لكل انسان بنفسه وهي القيامه الصغرى ولهذا قال من مات فقد قامت قيامته انتهى من الدنيا طيب اذا الساعه مفتاح لاي شيء نعم بعلم الله علم الساعة خالص بالله لا احد يعلم متى تكون حتى اشرف الخلق واعلم الخلق بالله لا ادري متى تكون ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم والسائل جبريل متى الساعة قال من مسؤول عنها باعلم من السائل لكن لها اشارات وعلامات منها ما ما قد جاء وسبق ومنها ما هو مستقبل فمن هو اجاب تحديداً طيب وينزل غيث مفتاح ايش مفتاح احياء الارض بعد الموت ويحاول على بعد موتها, موتها يشفي احياء الناس بعد موتها فهو مفتاح للحياه حياه النبات ويعلم ما في الافواه مفتاح لايش مفتاح لكل انسان بحسبه لان هذه نشاه الحياه تكون في بطن رحم وما تجيء نفس ماذا تحسب عدن مفتاح الزمن الأعمال في المستقبل لا يعلمون عنها أحد وما تدري نفسه بأي أرض تموت هذا مفتاح عالم الآخرة بالنسبة لكل إنسان بحسبه ووجه ذلك أن من لا يدري بأي أرض يموت لا يدري قطعاً بأي زمن يموت لأن خفاء الزمن أبلغ من خفاء المكان اذن ان المكا... الانسان قد يقدر انه لا يرتحل عنها عن... عن هذه الارض ويقول سياتيني اجل وانا هنا لكن مع ذلك اذا اراد الله ان يموت في ارض على له حاجه فيه فيها فقاد بلد فاقول اذا كان الانسان لا يعرف اي ارض يموت ما عنه يتحكر في المكان فعلمه باي زمن يموت من باب من باب اولى انتم تصورتم ما اقول اولى <تصفيق> الذي لا يدري بأي ارضين من باب اولى ان لا يدري في اي زمن يموت كيف ذلك لان الانسان يتحكم في المكان اكثر مما يتحكم في الزمان بل الزمان ما له فيه تحكم اطلاقا كيف هذا قد يقدر الانسان انه لن يخرج عن هذا الباب وانه سيموت في هذا الباب ان ليس كذلك متقيدون طيب قد يرفح الاسامه من بلده الى المدينه ويقول انا ارغب ان اموت في المدينه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد فارجو ان اكون منهم هاجته الى المدينه مقرر انه ايش يموتون يموت فيها ولكن اذا كان الله قد قدر ان يموت بار جعل له حاجه اليها فسافر فمات وينجد الناس تحصل لهم الحوادث في اثناء الطريق فيموتون في نفس المكان وهل جرى في في شعورهم من قبل انهم سيموتون في هذا المكان ابدا فاقول اذا كان الانسان لا يدرك في اي ارض يموت ماعنه يمكن ان يتحكم فكذلك من باب اولى ان الذي في اي زمن يموت لان الزمن لا تحكم به واسمع طيب نرجع الى فوائد الايه من فوائد الايه الكريمه انه لا احد يعلم متى تكون الساعه وايش ذلك الحصر في قوله ان الله عنده علم الساعه ومن فوائد التفسير ايضا أنه لا أحد يعلم متى ينزل المطر الذي به الغيث لقوله وينزل الغيث فإذا كان الله تعالى هو الذي ينزل الغيث فالمنزل له أعلن به من غيث وهذا وجه كونه عادل عن قوله و... و... ويعلم متى ينزل الغيث إلى قوله وينزل الغيث و... فإن قال قائلا علسنا نسمع نيهات ان القرون سيقوم في المطر غدا او ما اشبه ذلك فما الجواب الجواب هو شيء اولا ان الله تعالى قال وينزل الغيث وقلت لكم ان الغيث هو المطر ايش الذي يكون به به النبات وهذا لا يعلمه احد حتى لو علمنا انه سينزل مطر غدا فهل هذا المطر يكون غيثا اجق ون قد يكون, وقد لا يكون ولا احد يعني. ثانيا ان نقول هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس وانه سيكون غدا مطر في مكان ما انما يتكلمون عن امر محسوس لا عن امر غيبي هو تكو تكيف الجو لان هناك الات دقيقه يعرف بها ان الجو مهيئ لنزول مطر او غيره مهيئ انا احنا خطا في هذا كثير ثالثا ان هؤلاء لا يتكلمون عن الطقس هل هم يعلمون متى ينزل المطر بعد سنتين او ثلاثه لا هو علم حصوف في 24 ساعه او 36 ساعه او ما اشبه ذلك ما هو ما هو للزمن لدي فراي ما في هذه الارحام ويعلم ما في الارحام فوائد هذا الحديث انه لا يعلم ما في الارحام الا الله ها اسماعيل في هذه الايه انه لا يعلم ما في الارحام الا الله عز وجل وهذا عام في جميع متعلقه الحمل كما شرحنا فان قال قائل انهم اليوم يطلعون على ان ما في راحل ذكر اؤمن فيها فهل لا في الايه لا. الجواب لا لا نافي لان قوله ويعلم ما في الاحقام يشمل جميع المخلقات وهؤلاء لا يعلمون ما في الاحقام ادخنا وانسا الا بعد ان يخلق وهو ويكون ذكر يعني بعد ان يخلق ويكون ذكر او انثى أما في حاله نطفة فإنهم لا يعلمون وإذا قدر أن الطب ترقى وصاروا يعلمون أنه ذكر أو أنثى وهو نطفة قلنا متعلقات الحمل ليس في كونه ذكراً أو أنثى فقط بل يشمل عمله وأجله ورزقه وما أشفتاه وهذا لا يمكن العلم به من فوائد هذا الحديث هذه الايه الكريمه ان الانسان لا يعلم ماذا يكسب غدا وان قدر ان يسافر كذا فانه لا يعلم هل يحصل او لا ولهذا قال الله لنبيه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ايش الا ان أي شاء الله الا ان شاء الله طيب اذا قال قائل إني سأفعل غدا كذا وكذا سأزور فلانا فهل هذا يعني أنه يعلم أنه سيزور أو يخبر عن ما في ضميره وميته السلام لا شك أنه يخبر عن ما في ضميره الآن ولهذا لو قال إني سأزور غدا أن إني سأزور فلانا غدا وهو لا يقصد الفقر وإنما يقصد الإخبار عما في نفسه فإنه لا بأس أن يحدث ذكر المشيئة انتبه يعني مثلا أنا أقول سأزور فلانا غدا أريد الزيارة في الفعل فهنا لا أقول ذلك إلا مقونا في المشيئة لقوله ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وإنما يجب أن تقرنه بالمشيئة لأنك لا تدري هل تفعله أو لا تفعله أما إذا قلت سأزور هلانا غدا تخبر عنا في نفسك يعني هذه نية فهل هذا جائز بدون ذكر المشيئة جائز نعم ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا فاعله واما اذا قلت اني ناوي الافعال فهذا لا باس به من فوائد هنا من فوائد هذه هذه الايه في الجمله في التي نحن قصاد الكلام عليها ان من ادعى علم الغيب في المستقبل فانه كافر وقد يدل على انه تكذيب لقوله وما تدرى نفس ماذا تكسب وهذا فاذا كنت لا تدري ماذا تكسب انت فعدم علمك بما يكسب غيرك بما يكسب غيرك من باب اولى فمن ادعى علم الغيب في المستقبل سواء في ما يتعلق بفعل الله عز وجل او بفعل الناس او بفعل نفسك فانه يكون مكذبا لهذه الايه وتكذيب القران كفر صراح ومن ثوائد هذه الايه الكريمه ان الانسان لا يعلم مكان موته وكذلك لا يعلم زمان زمان موته وهذا مما من, من فرد الله تعالى في علمه وذلك لاحد الثقات من اصحابنا انهم كانوا في حج على الابه قبل ان تاتي السيارات وخرجوا من مكه ومعهم رجل امه مريضه وفرتحها الناس في اخر الليل وجلس هذا الرجل عند امه يمرضها فلما اصبح واذا القوم قد ساروا فذهب في اثر بعد عنه واضطى مكان امه ذهب في اثرهم فضاع ضاع وكان ذلك في الجبال الحجازيه كلها ريعا وصار يمشي حتى ارتفع النهار فاذا بفداء قوم صغير بدو فذهب الي فسلم وسال قال اين طريق نجد قال طريق نجد وراءك بكثير لكن انت انتظر انخ البعير واسترح وسنجلك يقول فلما اناخ بعيره وانزل امك وامه من البعير فماء وصلت الارض حتى فاض روحها مع ان هذا المكان لا يد لا يدري عنه اطلاقا ولا يفكر ان يصل اليه لانهم اهل عنيز ولكن الله تعالى قد قضى ان تموت هذه الام في ذلك المكان فتاها الرجل ليصل الى المكان الذي علم الله تعالى ان المرء من المراة ستموت فيه وان ترى هذا كثير كثير من الناس سجناء في بلدي ورى يفكر ان يخرج تجد فلاح في بلاحه ملجئ نعومه اغفار ثم اذا قرب اجله جعل الله له حاجه في مكان ما فساء ولو للعلاج يسافر للعلاج للخارج حتى يموت في المكان الذي قدر الله ان يموت فيه ومن فائد الآية الكريمة علم الله عز وجل وخبرته والعلم يشمل العلم بالضواهر والبواطن والخبرة هي العلم بالضواطن الأمور وعلى هذا فهل يقال إن هاتين الصفتين مكررتين في الآية وأن معنى إن الله عليم الخبير إن الله عليم عليم أو لا لا لما بينهما من العموم والخصوص فالعلم يشمل العلم بالظاهر والباطن والخبره تختص بالعلم بالباطن فيكون في هذه الايه اثبات اسمين من اسماء الله وهما العليم والخبير واثبات صفتين بالنسبه لله وهما العلم وايش والخبره قال ونؤمن بان الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء نؤمن بان هو يتكلم هذه صفه الكلام بما شاء يعني متكلم به متى شاء يعني الزمن كيف شاء يعني كيفيه الكلام هذه اربع اشياء يتكلم هذه واحد ثانيه بما شاء ثالثا متى شاء وراجعا كيف شاء طيب هل كلام الله عز وجل حقيقي او لا الجواب حقيقي لان الله أثبت نفسه وأكده بقوله وكلم الله موسى تكليما وهل هو بحرف الجواب نعم الحرف والحرف هذا اما ان يكون باللغه العربيه اذا كان كالقران او باللغات العبريه كالتورات او بالسريانيه كانجي يتكلم باي باي لغه كانت راده وهل كلامه بصوت نعم كلامه بصوت لان الكلام بالاصوات ليس بكلاس كلام بل هو حديث نفس وهل هذا الصوت كاصوات المخلوقين لا لان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اذا عقيدتنا ان الله يتكلم بكلام هو حرف وصوت الحرف هل نحصره بنوع معين من كح حروف العربيه او لا لا يتكلم بما شاء من اللغات الصوت نقول انه لا يشطر اصوات المخلوقين لكنه صوت مسموع يسمع و وله ادله وقوله بما شاء يعني ان شاء بامر الكون مثل قوله للسماوات والارض اتي يا طوعا او كبر او انط او او كلام بامر شاء نزل كلامه صل... عليه الصلاه والسلام نزل كلام الله تعالى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالصلوات ان الله فرض عليه 50 صلاه بكلامه متى شاء اي في اي وقت سواء كان في الازل او في المستقبل او في الحاضر في الليل او في النهار كما شاء سوجه ونعم متى شاء كيف شاء يعني أنه على كيفية يشاؤها عز وجل نعم إما بصوت عال وإما بصوت منخفض كيف شاء من قول الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وهذا بصوت عالي وقربناه نجيا وهذا بصوت خفض واجري على هذا انت هل وقتهم نعم نعم ايوب شيخ الضخ قلنا ما رفع على انا ما في في في بد الصفره خلك كلام احنا ما له ينطق لي بكلام ايش ما له ينطق لي بكلام نعم شيخ الان يعني اللي يصلي اذا صلى ولم ينطق في ما قرئ بما يقرا انا ما له صلاه نعم ليس له صلاه <سيخ> لا تقول وَلَوْ حَدِّثْ نَفْسَهُ فِي صَلَاةِهِ لم تبقوا صلاة يعني هو ليس بالكلام أما قوله تعالى وَيَخُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لَيَعَذْبُنَا اللَّهِ فَهُمْ لَقَيِّرْ قال يقولونَ فِي أَنْفُسِهِمْ فهذا قولٌ ليس مطلقاً بل قولٌ مُقَيِّرْ قُلنا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث مثل الشهر نعم فالوقت الذي لم يشأ الله سبحانه وتعالى في إيش؟ الوقت الذي لم يشأ فيه في الكلام نعم. هل ينسى بيلي أنه نقول أنه ساكت قال النبي عليه الصلاة والسلام وساكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها أو قال فلا تسروا عنها حيث تكون سفا نعم لأنه لمساكت عن الكلام سفا سفوت لكننا لا نتزم بأن هناك سفوتا مطلقة لأن الحواتف لا يستمر وكل لحظه وكل امر يحدث فانما يقول له كن فيقول اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون, له كن فيكون. وكل شيء ما هو مراد لله فالسكوت المطلق لا اظن يكون بالنسبه لله عز وجل لانه لو شاء فعله يعني هذا من القائل من صفات الافعال لكن السكوت عن شيء معين يمكن نعم أحسن الله إليك يعني الذين يقولون إنهم إعلانوا في البطن الذكر أم أمثى القول هذا صحيح فإذا كان صحيح أو كيف يعلمه نعم فهو صحيح والمعرفة الآخر أشعر دقيقة تنفذ نفوذاً قوي فيشاهد أن التنين يشاهد أن التنين كما يشاهد أن نظاره ثم إن الملك المؤكد رحان يقول يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ذكر أم أنثى؟ فيكون عائماً بلا ربماً لو فيك قلنا أن تقديم الخبر في قوله عز وجل عنده عنده الساعة قلنا أنه يفيد الحسر نعم فإن يفيد الحسر أن الله عز وجل يختص بعلم هذه الخمسة فقط جت بشيء اخرى اختصاص لا لا يعني مثل الاش لكنه عنده دون ذلك اما المعلومات فهذه مفاتيح فقط كما قال صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحصر هنا في العالم لا في المعلوم الحصر هناك اعتبار العالم لا في اعتبار المعلوم عنده لا عنده ان هذه هي المفاتيح كما جاء في حديث في نفسه فاستعمل مفاتيح الايبي على خمسه ما شاء الله بنص النقاش ايش؟ بتقول النقاش كله ينتهي او يتكلم ما تشاء كيف شئت بنشاء هذا المتكلم بشئ ما تشاء هذا الزمن كيف شاء هذا كيفية التكلم يعني انشا ابي بصوت مرتفع وانشا بصوت منخفض وكلامه عز وجل هو الحرف والصوت هذا ايضا نذهب اهل سناتنا وقالت وقالت متكلمه المعتزله ان الله تعالى لا يوصف بالكلام لكن كلامه مخلوق فهي يسبه اليه الكلام خالقا لا وصفا هؤلاء المعتزله يقول الله ما تكلم ابدا فالكلام ليس وصفا ولكنه فعله خلقه الله عز وجل ونسبه اليه نسبه تشريف وتكريم كما نسب اليه الناقه في قوله صالح ناقه الله وكما نسب اليه مساجد في قوله وما اظلم ممن منع مساجد الله وكما اضاف اليه الثعبه في قوله وطهر البيت للطائفين وان لا فليس هناك كلام هو اصل هذا من من مذهب المعتزله وقال الاشعريه الذين تلابدوا بين اهل السنه والمعتزله قال إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه معنى القائم بنفسه وما يسمع فإنه مخلوق خلقه الله ليعبر عن ما في نفسه ما الفرق الفرق من المعتزل يقولون لا ننسبوا الكلام إليه وصف بل ايش بل فعلا وخلق والاشاعره يقولون ننسب الكلام اليه وصفا لا باعتبار انه شيء مسموع وانه بالحروف بل باعتبار انه شيء قائم بنفسه وما يسمع او يكتب فهو مخلوق عرفتم فعله هذا يتفق المش... الأشاعره والمعتزله في ان ما يسمع او يكتب ايش مخلوق فالاشاعره يقول القران مخلوق والمعتزله يقول القران مخلوق لكن المعتزله يقولون انه كلامه حقيقه كما ان السماوات خلقه حقيقه فالقران خلقه حقيقه والاشاعره يقولون ليس هذا حقيقه بل هو عباره عن كلام الله وليس مخلوق وليس هو كلام الله فايهما احسن الان الاشاعره يقولون ها هذا المسموع كلام الله خلقه الله والأشاعر يقول هذا المسموع عبارة عن كلام الله وهو مخلوق لله فاتفقوا على أن المسموع مخلوق لا كما تدل قالوا هو كلام الحقيقة وأولئك قالوا هذا كلام عبارة عن كلام الله فصار الأشاعر من هذا الوجه أبعد عن الحق من المعتزم وكل الطائفة ذي الظالم الكلام هل هو شيء نقوم بنفسه عجيب لا الكلام صفه المتكلم فاذا كان الكلام صفه المتكلم كان الكلام كلام الله صفته وصفات الله تعالى غير مخلوقه اذ ان الصفات تابعه للذات فكما ان ذات الرب عز وجل غير مخلوقه فكذلك صفاته غير مخلوقه وهذا واق ذليل العقل ثم علم انك اذا قلت ان كلام الله مخلوق سواء على طريق الشائره او على طريق المعتزله بطل الامر والنهي بطل الامر والنهي فكر كيف يبطل الامر والنهي لانه اذا قلت اقيم الصلاه شيء مخلوق صار معناها ان الله خلق حروفا على هذا الشكل ليس لها معنى كما خلقنا الان نحن على هذا الشكل اعضاء اربع وراس وصدر وبطن وظهر فالكلام اذا كان مخلوق صار معناه عباره عن صور مخلوقه صور اشياء الصاد على كذا والشين على كذا والطا على كذا والعين على كذا مخلوق أهلام عن ألحب وإذا كان كذلك إيش إذا كان كذلك بطل الأمر والنهي صار كل مثل لا تقرأ كلاهما صوءة معينة خلقها الله لا تدل هذي على أمر ولا هذي على نهي ولهذا أكد الشيخ السامة مية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم على أن من قال إن القرآن مخلوق فقد أبطل الشرع كبير لأن القرآن عوامر ونواهي وحل وكراها فإذا قلنا إن القرآن فلق هكذا صار ما في أمر ولا ناهي ولا حل ولا كراها انما هي حروف خضقت على هذا السور فهمتوا الان طيب الثريا وسهيل كل منهما خضق على, الثري على, على صفه الثريا على صفه وسهيل على صفه صفه سهيل انه نجم واحد مضيء جدا يتلألأ صفة الثريا انها نجوم كثيرة مجتمعة خفية خلق لكل واحد على هذه الصفة كذلك حروف القران خلقت على صف كاف يا انصار ليست كرب مثل رب كلمتان كثيرا فان صدت الكلمات لكن حقيقتهما على القول بان مخلوقه واحده الا نرى خلق هذا على شيء وهذا على شيء عرفتم يا جماعه يعني اذا قلنا ان كلام الله مخلوق لازم من ذلك ان القران مخلوق واذا كان مخلوقا صار عباره عن صور معينه لحروف معينه ليس لها أمر ولا نحن ليس تدل على أمر ولا نحن كما قلت لكم ثريا والثاني سهي ونسأل الأخ محمد وش مثلا ثريا وسهي سهي القلت لك أنه نجم مضيء لامن يتلأل هكذا وثريا نجوم مجتمعة كعنقود العنب لكنها نجوم خفية مهلا مهلا خلق الله هذا على عدد معين خفى وهذا على عدد معين لكن القول فهمت؟ اختلف في الشكل والصورة هم يقولون على كلامهم يعني يلزمهم على القول بين القرى المخلوق أن الله خلق هذه الكلمات على وجوه متعددة وليس كله كل وليس لكل واحد معنا وانما مثلنا في سهيل الثريا لقول الشاعر ايها المنقح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان لان لان الثريا من النجوم الشماليه وسهيل من النجوم اليمني الجنوبي ولا اظن ان واحد منكم لو قتله في العراء اين الثريا من النجوم لا اظن احد منكم يعينها